على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودة وبنى شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد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 وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكر للبشر كلا والقمر والليل اذا ادبا والصبح اذا اسفر انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر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 اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين 111. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منه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 وأهل التقوى وأهل المغفرة